بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل التاسع من التذكرة وفي الخبر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ملك الموت لا يهيب بالأرواح كما يهيب أحدكم بفلوه أو فصيله ألا هلم, ألا هلم يهيب يدعو يقال أهاب الرجل بغنمه أي بها لتقف أو لترجع وأهاب بالبعير قال طرفة يصف ناقته تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل الروعات أكلب ملبد تريع معناه تعود وترجع وقال الشاعر طمعت بليلى إذ تريع وإنما تقطع أرقاب الرجال المطامع والخصل أطراف الشجرة المكذلية والروعات جمع روعة وهي الفزعه وأكلب الرجل إذا اكلبت ابله والتكلب شبيهم بالجنون وقال جميعه الجوهري وقال جميعه الجوهري وقال العتابي الكلابي لهاب به فزداد بعدا وصده عن القرب منكم ضوء برق ووابله يعني نصل السهم فأخبر صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه يدعو الأرواح التي يتوفاها الله سبحانه وتعالى ويقبضها وفي الخبر أن ملك الموت عليه السلام جالس وبين يديه صحيفة يكتب فيها أو يكتب فيها له في كل ليلة في عيد يكتب فيها له في ليلة النصف من شعبان وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من الأرزاق والآجال في قول بعض العلماء عكرمة وغيره والصحيح أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة القدر. من شهر رمضان وهو قول قتادة والحسن ومجاهد وغيرهم يدل عليه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة يعني ليلة القدر وهذا بين وقال ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر وكان هذا جمعا بين القولين والله تعالى أعلم فإذا انقضى عمر ذلك الشخص الذي حان قبض روحه سقطت ورقة من صدرة المنتهى التي فيها اسمه على اسمه في الصحيفة فعرف, فعرف أنه قد فرغ أجله وانقطع أكله وفي الخبر أن ملك الموت تحت العرش يسقط عليه صحائف من يموت من تحت العرش الصحف هنا ورق السدره والله تعالى أعلم وكما في الخبر قبله فإذا نظر إلى الإنسان قد نفذ رزقه وانقطع أكله ألقى عليه سكرات الموت فغشيته كرباته وأدركته سكراته وفي خبر الإسرائي عن ابن عباس وفي خبر الإسرائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال مررت على ملك آخر جالس على كرسي إذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه وبيده لوح مكتوب ينظر فيه لا يلتفت عنه يمينا ولا شمالا فقلت يا جبريل من هذا قال هذا ملك الموت فقلت يا ملك الموت كيف تقدر على قبض جميع أرواح من في الأرض برها وبحرها قال ألا ترى أن الدنيا كلها بين ركبتيه وجميع الخلائق بين عيني؟ ويدايا تبلغان المشرق والمغرب فإذا نفذ أجل فاذا نفذ اجل عبد نظرت اليه فاذا نظرت إليه عرف اعواني من الملائكه أنه مقبوض غدوا في بطشه يعالجون نزع روحي فاذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت ذلك فلم يخفى علي شيء من امره وددت يدي فأنزعه من جسده وألي قبضه وفي الخبر أنه ينزل عليه أربعة من الملائكة ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى وملك يجذبها من قدمه اليسرى وملك يجذبها من يده اليمنى وملك يجذبها من يده, يجذبها من يده اليسرى ذكره أبو حامد وقال وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر فيعين الملائكة على حقيقة عمله على ما يتحيزون إليه من عالمهم فإن, فإن كان لسانه منطلقا حدث بوجودهم وربما أعاد على نفسه الحديث بما راى وظن أن ذلك من فعل الشيطان به فيسكت حين يعقل لسانه وهم يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع والنفس سل سلال القدات من السقى والفاجر تسل روحه كال... كالسفود من الصوف المبلول والعياذ بالله عز وجل هكذا حكى صاحب الشرع عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والميت يظن أن بطنه ملئة شوكا كأنما نفسه كأنما نفسه تخرج من ثقب إبرة وكأن السماء انطبقت على الأرض وهو بينهما في الحاشية واحد ضعيف أبو الشيخ في العظمة، فإذا احتضرت فإذا احتضرت نفسه، فإذا احتضيرت نفسه إلى القلب مات لسانه عن النطق، فما أحد ينطقه والنفس مجموعة في صدره لسرين أحدهما أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس المجتنعة فيه. ألا ترى أن الإنسان إذا أصابته ضربة في الصدر بقي مدهوشا فتارة لا يقدر على الكلام وكل مطعون يطعن يصوت إلا مطعون الصدر فإنه يخر من غير تصويت وأما السر الآخر فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة الغريزية فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفع من الحرارة الغريزية، فصار نفسه متغير الحالتين حال المتغير الحالتين حال الارتفاع والبرودة، لأنه فقد الحرارة، فعند هذا الحين تختلف أحوال الموتى، فمنهم من يطعنه الملك حين إذن بحربة مسمومة، قد سقيت سم من النار، فتفغوا روح وتفيض خارجه فياخذ الملك في يده وهي ترعد أشبه شيء بالزئبق على قدر الجرادة شخصا إنسانيا ثم يناولها الزبانية عليهم السلام ومن الموت من تجذب نفسه رويدا حتى تنحصر في الحنجرة وليس يبقى في الحنجرة إلا شعبة متصلة بالقلب فحين إذن يطعنها بتلك الحربة الموصوفة قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى لم أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكر إلا ما ذكره أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال إن لملك الموت عليه السلام حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب فإذا انقضى اجل عبد في الدنيا ضرب راسه بتلك الحرب وقال الآن يزار بك عسكر الأموات يا ارحم الراحمين يا الله وروى سليمان بن مهير الكلابي قال حضرت مالك بن أنس وأتاه رجلا فسأله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها فأطرق مالك طويلة ثم قال ألها نفس قال نعم قال ملك الموت يقبض أرواحها الله يتوفى الأنفس حين موتها ذكره الخطيب أبو بكر رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في صفه ملك الموت عند قبض روح المؤمن والكافر قال علماؤنا رحمهم الله سبحانه وتعالى وأما مشاهدة ملك, ملك الموت عليه السلام وما يدخل على القلب منه من الروع والفزع فهو أمر لا يعبر عنه لعظم هوله وفضاعة رؤيته ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذي يبتدئ له ويطلع عليه وإنما هي أمثال تضرب حكايات تروى في الحاشية واحد ضعيف أبو الشيخ في سنده انقطاع فخالد بن معدان لم يسمع من معاذ أتابع رؤيا أكرمة أنه قال رأيت في بعض الصحف شيث أن آدم عليه السلام قال يا رب أرني ملك الموت حتى أنظر إليه فأوحى الله تعالى إليه إن له صفات لا تقدر على النظر إليها وسأنزله عليك في الصورة التي يأتي فيها الأنبياء والمصطفين, والمصطفين فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه جبريل وميكائيل وأتاه ملك الموت في صورة كبش أملاح قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح منها جناح جاوز السماوات والأرض وجناح جاوز الأراضين وجناح جاوز أقصى المشرق وجناح جاوز أقصى المغرب وإذا بين يديه الأرض بما اشتملت عليه من الجبال والسهول والغياض والجن والإنس والدواب وما أحاط بها من البحار وما علاها من الأجواء في ثغر في ثغرة, في ثغرة نحره كالخردل في فلات من الأرض وإذا له عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحها وأجنحة لا ينشرها إلا في مواضع نشرها وأجنحة للبشرى ينشرها للمصطفين وأجنحة للكفار والعياذ بالله عز وجل فيها سفافيد وكلاليب ومقاريب العياذ بالله عز وجل فصايق آدم صاعقة اللبثة فيها إلى مثل تلك الساعة من اليوم السابع ثم أفاق وكان في عروقه الزع وكان في عروقه الزعفران ذكر هذا الخبر ابن ظفر الواعظ المكنى أبو هاشم محمد بن محمد في كتاب النصائح وروي عن ابن عباس أن إبراهيم خليل الرحمن عز وجل سأل ملك الموت ان يريه كيف يقبض روح المؤمن فقال له اصرف وجهك عني فصرف ثم نظر إليه فرآه في صورة شاب حسن حسن الصورة حسن الثياب طيب الرائحه حسن البشرة فقال له والله لو لم يلق المؤمن من السرور شيئا سوى وجهك كفاه ثم قال له أرني كيف تقبض روح الكافر فقال له لا تطيق ذلك قال بل أرني قال اصرف وجهك قال اصرف وجهك عني فصرف وجهه عنه ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود رجلاه في, السماء ورجلاه في الأرض ورأسه في السماء فأقضح حما. أنت رائم من الصور تحت كل شعرة من جسده لهيب نار فقال له والله لو لم يلق الكافر سوى نظرة إلى شخص كلكفاه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وسيأتي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الملائكة في حديث البراء وغيره إن شاء الله سبحانه وتعالى وقال ابن عباس أيضا كان إبراهيم عليه السلام رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا هو برجل في جوف البيت فقال من أدخلك داري فقال أدخلنيها ربها قال إبراهيم انا ربها قال أدخلنيها من هو أملك بها منك قال فمن أمت من الملائكة قال أنا ملك الموت قال تستطيع ان تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن قال نعم ثم التفت إبراهيم فإذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب رائحته فقال يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك لكان حسبه ثم قبض روحه صلى الله عليه وسلم فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم لا يتعجب من كون ملك الموت يرى, أو يرى على صورتين لشخصين فما ذلك إلا مثل ما يصيب الإنسان بتغير الخلقة في الصحة والمرض في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم وتابع والصغر والكبر والشباب والهرم وكصفاء اللون بملازمة الحمام وشحوبه الوجه بتغير اللون بلفح الهواجر في السفر غير أن, غير أن قضية الملائكة عليهم السلام يدري ذلك منهم في اليوم الواحد والساعة الواحدة وان لم يجر هذا على الإنسان إلا في الأوقات المتباعدة والسنين المتطاولة وهذا بين فتأمله باب ما جاء أن ملك الموت عليه السلام هو القابض لأرواح الخلق وأنه يقف على كل بيت في كل يوم خمس مرات وعلى كل ذي روح كل ساعة وأنه ينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظره عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت عيد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وروي عن ابن عمر قال إذا قبض ملك الموت روح المؤمن قام على عتبة الباب ولأهل البيت ضجة فمنهم الصاكة وجهها ومنهم الناشرة شعرها ومنهم الداعية بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام فيما هذا الجزع فوالله ما أنقصت لأحد منكم عمرا، ولا ذهبت لأحد منكم برزق ولا ظلمت لأحد منكم شيئا فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني والله مأمور وإن كان ذلك على ميتكم فإنه في ذلك مقهور وإن كان ذلك على ربكم عز وجل فأمتم به كفر ولياد بالله من إكرمين وإن لي فيكم عودة عودة ثم عودة فلو أنهم يرون مكانه أو يسمعون كلامه لذوهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم خرجه أبو مطيع مكحول بن الفضل أن سفي في كتاب اللؤلؤيات له ورويا معناه مرفوعا في الأخبر المشهور المروي في الأربعين عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من بيت إلا وملك الموت عليه السلام يقف على بابه في كل يوم خمس مرات فإذا وجد الإنسان قد نفذ أكله وانقطع أجله القى عليه غمرات الموت فغشيته كروباته وغمرته وعيد فغشيته كرباته وغمرته وغمراته فمن أهل هي فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها والصارخة بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام ويلكم مما الفزع ومما الجزع ما أذهبت لأحد منكم رزقا ولا قرعبت له أجل ولا أتيته حتى أمرت ولا قبضت روحه حتى حتى استؤمرت وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عميتهم ولبكوا ولا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على النعش رفرفت روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي. جمعت المال من حله ومن غير حله ثم خلفته لغيري فالمنهات له واتبعت علي فاحذروا ما حل بي في الحاشية واحد ضعيف جدا وقد يكون الحديث موضوعا ففي الحديث أبو هدبة وهو متروك ضعيف الجامع تابع وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ملك الموت عليه السلام عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفسه وقر عينا، فإني بكل مؤمن رفيق وأعلم أن ما من أهل بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى لا أنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم لأنفسهم والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها قال جعفر بن محمد بلغني أنه يتصفعهم عليه السلام عند مواقيت الصلاة ذكره الماوردي قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وفي هذا الخبر ما يدل على أن ملاك الموت عليه السلام هو الموكل بقبض كل ذي روح وأن تصرفه كله بأمر الله عز وجل وبخلقه واختراعه قال ابن عطية وأروي في الحديث أن البهائم كلها يتوفى الله سبحانه وتعالى أرواحها دون ملك الموت، كأنه يعدم حياتها. قال: وكذلك الامر في بني آدم إلا أنه وكذلك الأمر في بني آدم إلا أنه نوع شرف بتصرف ملك الموت وملائكة معه في قبض أرواحهم، فخلق الله سبحانه وتعالى ملك الموت. وخلق على يديه قبض الأرواح وانسلالها في الأجسام وإخراجها منه وخلق جندا يكونون معه ويعملون عمله بأمره عز وجل فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الروجين بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وقال وقال سبحانه وتعالى توفته رسلنا والباري سبحانه وتعالى خالق الكل الفاعل حقيقة لكل فعل قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة وقال سبحانه وتعالى يحيي ويميت فملك الموت عليه السلام يقبض الأرواح والأعوان يعالجون والله سبحانه وتعالى يزهق الروح وهذا هو الجمع بين الايه والحديث لكنه لما كان ملك الموت عليه السلام وتولي ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف التوفي إليه كما أضيف الخلق للملك أولي الملك أتابع قال الشيخ المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكونوا علاقة مثل ذلك ثم يكونوا مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفق فيه الروح الحديث خرجه مسلم وغيره إذن في الجملة السابقة الجملة السابقة هي كما أضيف الخلق للملك يعني عندما ينفخ فيه الروح والله سبحانه وتعالى أعلم الحاشية واحد ضعيف جدا رواه الطبراني والبزار وفي ميزان الاعتدال وقال الذهبي فيه عمرو بن شمر وهو متروك اثنان موضوع الديلمي ابن الجوزي ميزان الاعتدال ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم متابع قوله يجمع خلقه في بطن أمه قد جاء مفسرا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه رواه الأعمش عن خيثمه قال قال عبد الله إن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق منها بشرا طارت طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ليلة ثم تنزل دمى في الرحم فذلك جمعها وفي صحيح مسلم أيضا عن حذيفة بن أسيدن الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة اثنتاني وأربعون بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وشعرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم يقول أي رب أذكر أم أنثى وذكر الحديث وما قبله يفسره ويبينه لأن النطفة لا يبعث لا يبعث الملك إليها إلا بثمام 42 وأربعين ليلة فتأمله ونسبة الخلق والتصوير والتصوير للملك نسبة مجازية لا حقيقية وإنما صدر عنه فعل ما في المضغة كان عنه التصوير والتشكيل بقدرة الله بقدرة الله سبحانه وتعالى وخلقه واختراعه ألا تراه سبحانه وتعالى قد أضاف إليها الخلقة الحقيقية وقطع عنها نسب جميع الخليقة فقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صوعناكم إلى غير ذلك من الآيات مع ما دلت عليه قاطعات البراهين إذ لا خالق لشيء من المخلوقات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى وهكذا القول في قوله ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح أي أن نفق فيه سبب يخلق الله سبحانه وتعالى فيه الروح والحياة وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة فإنه بإحداث الله سبحانه وتعالى لا بغيره فتأمل ذلك هذا هو الأصل وتمسك به ففيه النجاة من مذاهب أهل الضلال والقائلين بالطبائع وغيرهم وأن الله سبحانه وتعالى هو القابض لأرواح جميع الخلق على الصحيح وأن ملك الموت عليه السلام وأعوانه وسائط وقد سئل مالك بن أنس عن البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها فأطرق أمليا ثم قال أنا ها نفس قال نعم قال ملك الموت يقبض أرواحها الله يتوفى الأنفس حين موتها وفي الخبر أن ملك الموت عليه السلام وملك الحياة عليه السلام تناظرا فقال ملك الموت أنا أميت الأحياء وقال ملك الأحياء عليه السلام أنا أحيي الموت فأوحى الله إليهما كنا على عملكما وما سخرتكما له من الصنع وأنا المميت والمحي لا مميت ولا محي سواي ذكره أبو حامد في الإحياء وذكر أبو نعيم الحافظ عن ثابت البناني قال الليل والنهار 24 ساعة ليس منه ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن أمر بقبضها قبضها وإلا ذهب وهذا عام في كل ذي روح في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان حسن أبو نعيم متابع وفي خبر الإسراء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقلت يا ملك الموت كيف تقدر على قبض أرواح جميع من في الأرض برها وبحرها الحديث وقد تقدم وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ملك الموت ينظر في وجوه العباد كل يوم سبعين نظرة قال إذا ضحك العبد الذي بعث إليه قال يقول عجبا بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك والله سبحانه وتعالى أعلم باب ما جاء في سبب قبض ملك الموت عليه السلام لأرواح الخلق هروا الزهري ووهب بن منبه وغيرهما ما معه من عند وفي خبر الإسراء يعني بن عباس فقلت يا ملك الموت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 بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك والله تعالى ألم باب ما جاء في سبب قبض ملك الموت لأرواح الخلق أروا زهري ووهب بن منبه وغيرهما ما معناه إن الله تعالى أرسل جبريل عليه السلام ليأتيه من تربة الأرض فأتاه ليأخذ منها فاستعاذت بالله من ذلك فأعادها فأرسل ميكائيل عليه السلام فاستعاذت منه فأعاذها فبعث عزرائيل عليه السلام فاستعاذت منه فلم يعذها فأخذ منها فقال الرب عز وجل فقال الرب تبارك وتعالى أما استعادت بي منك قال نعم قال فهل رحمتها كما رحمها صاحبك؟ قال يا رب طاعتك أوجب علي من رحمته إياها قال الله عز وجل اذهب فأمت ملك الموت سلطتك, سلطتك على قبض أرواحهم فبكى فقال ما يبكيك فقال يا رب إنك تخلق من هذا الخلق أنبياء وأصفياء ومرسلين وإنك لم تخلق خلق أترها إليهم من الموت فإذا عرفوني أبغضوني وشتموني قال الله سبحانه وتعالى إني سأجعل للموت عللا وأسبابا ينسبون الموت إليها ولا يذكرونك معها فخلق الله سبحانه وتعالى الأوجاع وسائر الحتوف وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين